المقصود أن هذه الصفة والنزول الله جل وعلا يثبتها أهل السنة قاطبه لا يختلفون في إثباتها لأن دليلها قطعي في الثبوت وفي الدلالة أيضا فلا مفر ولا محيد وأهل البدع يشوشون على الناس بمثل هذه الإشكالات إلى أن وصل الحد إلى الفرية وصل الحد إلى الفرية فابن بطوطة في رحلته لما وصل دمشق وصلى في الجامع العموي ذكر أنه رأى شخصا كثير العلم قليل العقل ينزل من المنبر يخطب على المنبر فينزل ويقول إن الله ينزل كنزولي هذا ينزل كنزولي هذا يعني شيخ الإسلام المتيبين وهذه فرية لأن الشيخ في وقت دخول ابن بطودة دمشق مسجون في السجن وهم إذا أعياهم النقض بالحجة ولا حجج لديهم إلا الشبهات إذا عيتهم المسالك افتروا ونقضوا أصولهم وقواعدهم فتجدهم يمنعون الاحتجاج بخبر الواحد ولو صح في مسائل الاعتقاد لكنهم ان احتاجوا إليه أثبتوه ولو ضحف ولو كان ضعيفا فيحتجون بالضعيف إذا كان يؤيد حججا دليل هذا على أنهم لا يتبعون النصوص إنما يتبعون الهواء نصلى الله سلامة والعائد